والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذ فلعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهم إلا الله إن في ذلك لآيات لقومهم